بس لهم يخذ تعالى بحث جيوفالاتك بس لهم كثير من أهل الكتاب جالك الجيوفالة يا حسكري لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وبزفرين الكافر بس لهم إيمان إينا جالك حسكا ولو بك جيوفالة حسكا وبكنا كافر بس لهم بصرمان بو بس لهم إيمان إينا جبارك أفتشتهاد فيد سببك يا هاي. أو سبب جتيا حسدا من عند انفسه او حسيديا جاف بين رابونا او حسيديها اشنكوانا يعني او تشت وهندفعت دفعتك تنبو بي تشتي تشا حسيديا من بعد ما تبين لهم الحق اباج لي حقيب وان ديار بو وان مسو جرزاني محمد صلى الله عليه وسلم في غنبري هو واف وحي خدي يعني كفر وان بخدي وبيعنباري صلى الله عليه وسلم يا عنادية زانجك وإيمان بنائي فعفو يعني شو أنا بجرم أبيلم وصفحو لبورن أكر خلتائك برهق وذكرت نخش جهان بتو بيجو بجيب جرا حتى يأتي الله بأمري حتى خد تعالى أمر خدك دشتكي حيداتك كت. تكما كتك كت. أخد تعالى بشهنج هنجي كر قشر الجلوان بيتاكرن حتى جزيدها هكر جزيدها أبدا هكر ندان بشر الجل أتا ان إن الله على كل شيء قدير هندك خذيه همش هميت شدا أشيء بكر هكر خد تعالى ببيت ده وان بكت وهكر خد تعالى حسب كت دوان في شو اليومية وتشكرن هريوية